بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة التي ندعو الناس جميعا إليها هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح وهذا القيد الثالث في غاية الرب والوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي وظيفة الأنبياء <تصفيق> الذين يأتون على ثغر الدعوة بقلوبهم يغطبطون بمثل هذا يقول لك أرض البور سأشجره حيثما وقع نفع ترمي في أي مكان لا يسكن يزرع دعوة الله تعالى لها ثلاثة أركاب لابد أن تكون واعيا تماما بكل عجب ونجاح دعوتك مرهون بقدر معرفتك بكل رقم أول الدعوة نفسها الرقم الثاني الداعية الذي سيبلغ هذه الدعوة الرقم الثالث المدعو الذي سيتلقى هذه الدعوة قبل أن تدعو الناس لابد أن تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة وده طبعا هيدخلك في درس الأصول ولابد هتدرس أصول العربي وتدرس أصول الفقه وتدرس وصول الحديث قل جدا ها؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد كما رواه مسلم في صحيح ولا يحطيك بعضه حتى تعطيه كله أصعب مرحلة عليه المرحلة الأولى إنه عمل يخزل يخزل يخزل يخزل, يخزل فهم فهم. في تتريض فيها بدلا ما تطفع تشم هواء برا وتضيع وقتك طالب العلم الهوى بتاعه إنه يغير المادة العلم وانت تجادل المتدع لابد أن تعلم حقيقة هي أنك تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل لو كل واحد استطاع أن يدعو العمارة اللي هو فيها كانت الدنيا تمانية التزام ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم كل إنسان يدعو إلى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين تعوى إلى الله عز حمل ثقيل ثقيل قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة هذه جمرة في يدك وأنت لا تستطيع أن تلقيه تحرق الجلد تحرق اللح تحرق العصب تصل إلى العظم ومش راضي ترميه ده فين ده هو ده الإسلام أي رجل يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون واسع الحلم ذكر الدليل جمال الفتوى، وكما قلت والذي يقنع، لكن كوني أجا أغش انا في الدليل وألف له دليل من عندي واستغل أنه جاهل بالأدلة، هذا هو الجرم الذك... بعينه. لا كل الناس طبقة واحدة، وكلهم لا يحتملون لسانا واحدا، بل ينبغي أن يكون أرك عدة ألس لهذا خطاب ولهذا خطاب. كل واحد الدين عنده. عبار عن هم كأن نزل له وحده وقيل له أنشر هذا الدين لو أنت اعتقدت في الجزئية دي واعتقدت أن الدين نزل لك وحدك والمفترض أن تنشره في العالمين أنت لن تكف عن الدعوة لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره فنعوي بالله تعالى بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له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 ذكرنا في المجلس الماضي أن الدعوة أي تدعوة سواء كانت إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى أي شيء لابد أن ترتكز على ثلاثة أركان الركن الأول هو الدعوة ذاتها والركن الثاني هو الداعية إلى هذه الدعوة والركن الثالث هو المدعو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 التي تنتسب إلى الإسلام ويقال عنها الفرق الإسلامية مع بدعتها كلها تدعو إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمها وليس بفهم السلف الصالح. ففهم السلف الصال فهم السلف الصالح هو ال السنة العملية البيان العملي للأدلة. فلا يجوز أن نعتقد دينا ما لم يكن دينا حتى لو كانت عموم الأدلة تدل عليه فإن أهل البدع مثلا يحتجون بالعمومات التي لم يعمل السلف بها نحن في شهر رمضان وعادت كثير من المساجد في صلاة القيام أن يبتدع أشياء وهي متنوعة فمنهم مثلا بعد الركعتين الأوليين يقول أبو بكر بعد الأربع ركعات يقول لك عمر بعد ست ركعات يقول لك عثمان بعد ركعات يقول لك علي في مساجد بتعمل كذا وهناك مساجد تقرأ كله الله أحد ثلاث مرات بين بعد كل ركعة وهناك من ينادي صلاة القيام أثابكم الله حتى في الحرب يقول صلاة القيام أثابكم الله طيب أنا عز أعرف أصل الكلام ده إيه؟ أولا كل الذين في المسجد يعلمون أنهم يصلون صلاة القيام لا يلتبس على واحد أنه بيصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا بيصلي فرض ولا نف لا يلتبس عليه أبدا إنما يعلم أنه دي صلاة القيام وهذا شيء ما عهدناه أبدا ولا قرأناه في الكتب في أي كتب تنسو إلى السلف الصالح بإسناد يدل على أن هذا كان موجودا. فلما يقول مثلا صلات القيام أثابكم الله أو أي بدعة من أو أي فعل من ال الأفعال التي يفعلها بعض المسلمين الآن وإن كانت بحمد الله قلت يعني لم تعد موجودة بكثرة كما كانت من قبل. هو لماذا قرأ قوله الله أحد بين الركعات؟ يقول لك لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال قوله والله أحد ثلوث القرآن طيب قال لك اقرأها في هذا الموضع آه قال قوله والله ثلوث القرآن فعلا لكن قال اقرأها في هذا الموضع لا ما قال لك قراها طيب لما أنت قرأتها وجعلتها في هذا الموضع ما مستندك في هذا الفعل ليس له مستند ولذلك وانت تجادل المبتدع لابد أن تعلم حقيقة هي أنك تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل الأصل أنا وأنت لا نختلف فيه لا نختلف في الأصل يعني المثل الذي يضربه أهل العلم في كتبه ومثل سائر يعني في هذا المسجد أو في غيره قبل صلاة الفريضة أنت أول ما تدخل المسجد بتعمل إيه صلى ركاتين تحت المسجد وأفتنى الجماعة يا جماعة نصلى تحت المسجد جماعة إيه الدليل عندي أدل يد الله مع الجماعة هذا دليل وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبعين وعشرين ما ليس ليه صلاة الجماعة المفروضة إنما صلاة الجماعة وإيه وأطلاقها يبقى تشمل النفل ولا لا يبقى تشمل النفل؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئه من الغانم القاسي واجيب ليه أجيش الأدلة بمثل هذا فدي كلها عمومات لا سيما صلاة الجماعة تعد وصلاة الفترة بإيه 25 ده رواية أغلب الصحابة و27 في حديث ابن عمر وبرضة أيضا في حديث أبي هريرة على اختلاف في اللفظ على الرواه بسبع 27 لكن الصحيح أو الأشهر يعني مش أول الصحيح الأشهر في حديث أبي هريرة وغيري بخمسة وعشرين. طب ده عموم السؤال هل فهم السلف أص من الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا هذا الكلام وما عرفناه إلا من طريقهم هل فهموا من هذه من هذا العموم الذي نفعله نحن لا هل مر بنا مثلا في أي أثر من الأثار أن الصحابة كانوا يصلون لتحية المسجد جمع فهذا العموم الذي أنت فهمته لماذا لم يفهم السلف الأولون عشان كده يقول لك المبتدع يحتج بالدليل العام فتنكر عليه الوصف الوصف اللي هو يباقيه أنه يصل للتحية المسجد جمع هو ده الوصف الجديد فتنكر عليه الوصف يحتج لك بالأصل يقول لك يا أخي وصلاة الجماعة تعالى صلاة فذل الخمسة والعشرين لا أنا لا خلاف بيني وبينك في الأصل لكن خلافي معك في الوصف الذي أتيت به الوصف الجديد كان ابن عمر رضي الله عنه في ذات مرة فعطس رجل بجانبه فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله إنما قال إذا عقص أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال فنفهم من فعل ابن عمر أشياء الشيء الأول أنه أنكر عليه أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس اللي بيصلي على النبي صل الله عليه وسلم في العطاس يقولك إيه يقولك ياخد النبي صل الله عليه صلاة أنصت الله عليه بها إيه عشرة أفهم أنت تنكر عليه أصلي على النبي لا خنا لا أنكروا عليك أن تصلي على النبي عليه الصلاة لكن أنكروا عليك أن تجعل الصلاة على ال في هذا الموضع لو كان دينا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تم الدين وكملت النعم بفضل الله وليس لأحد أن يضيف شيئا عليها مطلقا. فلو كان دينا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في بيانه وهو القائل ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يبعدكم من النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم من الله يبعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه خلاص. ما فيش حد له أن يضيف شيئا فلو كان هذا مما يتدين به لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أول حاجة الحاجة الثانية طريقة ابن عمر وهذا الدليل ممكن يضاف لصفات الداعية وهو الحكمة قال له إيه قال وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عشان الرجل ما يطلعش بره يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي والكلام ده نحن وجهنا به قديما لما كان المؤذن يؤذن يعد وحش ويوشح بعد, الإيه؟ بعد الأدان الصلاة والسلام عليك يا بحر جاري في علوم الله صلاة والسلام عليك يا أشرف حلق الله ويعد إيه؟ شوية حاجات كده دي باجة ياخد له مثلا وقت تقريبا دقيقتين أدى الأدان كده فلما نيجي نقول له يا خلايا جودك أن تصل على النبي عد هذه الصلاة على النبي ويطلع يقول بينكر الصلاة على النبي ويكره النبي والكلام اللي إيه تهم المعلبة التي كانوا يقذفونا نبيها قديما. فابن عمر رضي الله عنهما عنده فقه بقى في المسألة دي فقال الرجل أنا زيك بر أنا مثلك أقول وأوصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في هذا الموضوع أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه في هذا الموضوع. فاذا الابتداع اللي هو سوس الاتباع كل حاجة لا سوس سوس الاتباع الابتداع لأنه يقلب السنة يجعلها, إيه؟ يجعلها بدعة والبدعة ما أضيفها إلى الدين وليس من الدين سواء كانت بدعة حقيقية أو كانت بدعة إضافية البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل إطلاقا كان مثلا إيه <تصفيق> نقول إذا دخل شهر الرجب فصلى العبد عشرين ركعة في أول يوم من الرجب بنى الله له بيتا في الجنة وهو ده مخترع بقى لا فيش حد قاله خالص حاجة كده طلعة كده ده البدعة الحقيقي. وهذه كثيرة برضو بس الأكثر منها البدعة الإضافية الإضافية ما أضيفت إلى الدين بدليل عام زي ايه صلت حيث مسجد جماعة هو لما صلىها جماعة احتج بالإسلام بالدين ولا لا تجب الأدل أضافها للدين بدليل عام خلاص يبقى مما يجب أن تتحقق أنت به أن تعرف السنة وأن تعرف البدع كما كان حذيفة بن اليمان يقول كما في صحيح البخاري وغيره كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه وقال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء فإذا وانت تدرس كما قلت لكم في نهاية المجلس الماضي أصعب شيء يمر بالطالب هو الدراسة النظرية اللي هو لسه ما يحصل فيه يحصل ويعبي ويخزن والكلام ده فبيتعب جدا لكنه سيعلم غيب هذا بعد ذلك نهاردة بكل اسف كثير من الشباب ارتكب على الأسطوانات المدمجة والمكتبة الألفية والمكتبة المليونية ألف كتاب الكلام ده وأصبح لأنه مستعجل يتزأ في الدعوة على طول قبل أن يتمتن فيوم رأى على, الليل على الاستوانة وعايز يحضر موضوع معين يضرب الكلمة اللي هو عايزها وتعقون ويطلع الموضوع يروح يقوع الموضوع في المحاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة وبعدين هذا آخر وعهديه بالكتاب لا أنا بقول لك طالب العلم بينه وبين الكتاب علاقة حميمة لا أتصور طالب علم لا يضر في الكتاب ولا أتم الكتاب لأن الكتاب حتسنى لك أن تصحح الأخطاء الواردة فيه وممكن تكتب على حاشية الكتاب تعليقات العلماء على هذا الموضوع وهذا شيء أنا فعلته وانتفعت به كثيرا جدا لا يمر بي مثلا موضع انتقده بعض العلماء سواء كان بحق أو بباطل بخطأ أو بصواب إلا وأتي على هذا الموضوع قل انظر كتاب كذا رقم كذا صفحة كذا بعد سنوات أكون مثلا بأحقق موضعا من المواضيع أحرر مسالة فرعية أوم أفتح الكتاب عشان أستفيد أليني كاتب الحواش التي نسيتها أو أرجع للكتب اللي أنا مدونها فيزيد الموضوع ثراء وأكتشف إن أنا لو ما كنتش كتبت هذا التعليق كنت سأقلد المصنف على خطائه يعني من المواضع التي أذكرها أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. في غزوة بدر أو أحد لا أذكر عهدي بعيد قال وكان للمسلمين خمسون فارسا حفظ محاجر عزقلاني ذكر هذا الكلام في فتح الباري وقال هذا غلط بين بل ما كان معهم إلا فرس واحد وهو فرس المقداد من الأسود فابن القيم لما يقول خمسون خليني أنا بحضر في غزوة بدر ولا حاجة غزوة أحد وعمل أقرأ في ابن القيم لأنه ابن القيم ده بحر لا تكدره الدلاء بحر لا يعني ترمي فيه جرد البتاعات ما يجيش أعره ما يوصلش الأعر أبدا عشان كده لا تكدره الدلاء لأنه أكدرته الدلاء بالماية قليلة الجرد البتاع كاوصل للطين تحت أي معكر ما كله لكن أنت كل ما ترمي الجرد بتاعك ما يوصلش للقاع ابن القيم داء بحر بحمد الله عليه فانت بتأخذ من ابن القيم والأئمة المحررين اللي كانوا يكتبوا الكلام محررا ما كانش ينقل كده وخلاص فبتنقل وإنت إيه وإنت مسلم لما يقول فبكتب التنبيه في فتح الباري الموضوع بتاع ابن القيم وبكتب التنبيه في زاد المعاد في نفس الوقت وهكذا لا تزال تهتم بالكتاب حتى يصير لك قيمة علمية أنا لما أقرأ في مصنفاتك بعد ذلك وفي كتبه باذ الجهد وصح أخطاء العلماء طيب جبتهم دي تعبت عليها كتير من طلبة العلم بيضيعوا أوقات كثيرة لما يكون نفسه مصدودة عن المذاكرة مش عايز يذكر مقف عنده أي مشكلة نفسية ولا أي بتاع الكلام ده فبيعمل ايه يوم يطلع مع أصحابه بقى ايه دردشه بتاعه عشان ايه الحموضة اللي عنده دي تروح لا أنا بقول لك لا المفترض تعمل حاجة هولهالك دلوقت لو عندك مثلا الكتب السنة. أبو داوود والنساء والترميزي وابن ماجي أو مسند أحمد أو الدرقطني الحاكم ابن حبان ابن خزيمة أي كتاب من هذه الكتب تمسك الكتب اللي عندك كلها ونفترض مثلا فتح الباري للحافظ ابن حجر لم تفتح الباري تلاقي الحافظ ابن حجر تقريبا استخدم في الشرح بتاعه قرابة أربعة تلاف خمس تلاف حديث حاكم على كثير منها يقول لك ورواها أبو داود ورجال وثقات رواه مساء ابن ماجا اسناده صحيح رواه الترمذي واسناده ضعيف رواه مش عارفين وفيه متروك ثم انت بقى ايه تاخد كل احكام الحافظ من الحجر وتنقلها على الكتاب الذي حكم على اسناده لك رواه الترمذي واسناده ضعيف ثم تيجي عند الحديث في الترمذي وتكتب تحته كده قال الحافظ في فتح جزء كذا صفحت كذا اسناده ضعيف وتمسك فتح البريد كله وتفرق احكام الحافظ من على كل الكتب اللي عندك وبعدين بعد كده تمسك كتب ابن تيميق وابن القيم وابن كثير ده. في أوقات الفراغ لما كنت انت محمى ده مش محتاج أكثر من انك انت تجيب الكتاب وتنقل لا عايزة تفكير ولا عايزة دماغ ولا الكلام ده. فيما بعد لما تيجي بقى تحتاج بحديث من الحديث هتفاجئ ان تحت الحديث الواحد عشر خمستاشر حكم واحد يقول لك صحيح واحد يقول لك ضعيف واحد يقول لك موضوع واحد يقول لك منكر وحد يقول لك لا بأس به هتلاقي العلماء مختلفين في الحكم قدر لك أن تحقق هذا الموضع حيبع عندك أقول العلماء لا لا. لو أنت صححت الحديث ستتكثر وتتقوى بالذين صحح حديث قبلك وحيكون عندك مادة علمية خصبة أنك أنت تستطيع أن ترد على الذين يخالفون وجهة نظرك كالعلماء الكبار قال لك استاد ضعيف أو إلى آخره وهذا سيحفزك أن تنظر إلى موضع الضعف لماذا ضعفه هيديك نوع من الثراء في المادة العلمية يمانت أو أنت فارغ مش عارف تذاكر ولا الكلام ده استطعت أنك انت تخدم الكتب التي تستند إليها في بحثه أنا لما أدخل على طالب علم في المكتب وأفتح الكتب ألاقي أبيض يا ورد يوه هذا طالب فاشل من وجهة نظري طالب فاشل أنه لا يسجل في كتبه يقول لك لأنا أريد أنظيف طبعا يجب أن نضيف ليه؟ أولا هتعوك فيه كده هون تقعد تشتغل بالألم كده واتبعكك الدنيا إذا أنت الممروض تكتب كل ما يعنه لك تكتبه يبقى كده أنت حتى أوقات فراغك استفدت عندك كتب الأدب والشعر والكلام ده لازم يكون عندك مكتبة تتريض فيها بدل ما تطلع تشم هوا وتضيع وقتك طالب العلم الهوى بتاعه أنه يغير المادة العلمية قرأ في الفقه لحد ما حصل لي محمد. يوم داخل في الحديث خرص كرع يوم داخل في التفسير كرع خارص يوم داخل في الأدب الشعر وكتب الأمثال والكلام دي يبقى أنا ضمنته أنه لا يضيع شيئا من وقته مطلقا يدرب نفسه على هذا يوم يستطيع أن يجيش كل العلوم لفكرته يعني أنتم مثلا اللي بيحضروه على الطول بيقولوني بيجيب أشعار و... ويجيب أمثال وممكن يجيب طرائف والكلام ده عشان تخدم إيه؟ تخدم الفكرة اللي أنا عايزها يعني مثلا الرجل الذي يقول الله في كل مكان وهو من أهل النحو ممكن يوظف النحو للعقيدة بتاعته يقولك اعرب يا ابني الله في كل مكان حط المثال اللي هو عايزه بس سألك اعربه لو أتكلم به كنوع من نوع الاعتقاد أنت ممكن توقفه لكن أنت ممكن ما تأخذش بالك وتمتعد تعرف بقى الله في كل مكان ونفس المثال حتدي للتلمزة بتوعك ولا يزال بقى المثال ده يمشي من جيل إلى جيل ومن طالب إلى طالب حد ما يقوله كأنه حقيقة إيه كأنه حقيقة موكعة إذن الدعوة نفسها اللي هي رأس المال اللي انت بقى هتاخده والتاجر به لابد أن يكون صحيحا ولا بد أن يكون كثيراً كل ما رأس المال يكبر كل ما الارباح تزيد يعني لو تفتح محل عندك بعشر وخمساشة ألف جنيه بضاعة دول هيطلعوا لك إيه يعني في الشهر ولا حك لكن لو هم عشر وخمساشة مليون تفرق معاك تصول وتجول وما فيش حاجة توقفك زي ما كان العلماء قديما يقول لك مثلا الشيخ لسامن تايمين كان عالمة موسوعية يتكلم في اللغة، فيقول القائل لا يفهم إلا في اللغة. فإذا تكلم في الحديث يقول لا يفهم إلا في الحديث. تكلم في الفقه يقول لا يفهم إلا في الفقه. ليه؟ كل علم من هذه العلوم أتقنه اتقانا كبيرا حتى أنه إذا تكلم مع أهل التخصص جرى في مضمارهم. يعود مع اللي ما له إلا اللغة. تليلي وبرضه مكان واسع وابتاعوا واحترمون قوله يعود مع الفقهاء اللي ما له شغلنا إلا الفقه. يولد وهكذا. يبقى رأس المال لابد أن تنميه بد أن يكون صحيحا يبقى عندنا الكتاب والسنة لازم بد من القيد الثاني بفهم السلف الصالح قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ما لم يكن عند السلف إذا ما لم يكن هذا الشيء تدينوا به لا يكون اليوم دينا أبدا لأنه لا يجوز لأحد أن يختارع في الدين ما ليس منه يبقى إذن أول شيء الدعوة نفسها اللي هي رأس المال بعد ما تعتقد بقى وتذاكر على سبيل الاعتقاد أن تلقى الله بهذا الاعتقاد وقرأت الكتب وتدرجت في الكتب حتى وصلت إلى أعاليها وهي الكتب الأصول كلها هنبتد بقى نعرف أقوال أهل البدعة وانت هذه الوقت عندك في البلد أكثر من فرقة مقصودش هنا يعني ولا في مصر في بلدك يعني قد يكون في أكثر من فرقة والفرقة إنما تكون فرقة تسمى فرقة إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل نصول الاعتقاد عشان كده اسمها فرقة عشان كده مش أي واحد تبنى رأيا دعوية المخارفة أن يبقى اسمه فرقة لا لابد أن يخالفك في شيء من مسائل لاعتقاد عشان يسمى هكذا فبعد ما نقرأ ونتدين ونتمكن من عقيدتنا نشوف أهل البدع بقى. أهل البدع كثيرون هتدرس آني بدع فيهم البدعة التي تجاورك ما جيش على بدع ميتة لا أصل لها ولا وجود لها وعدارة لا سيما في هذا الزمان اللي ساخت فيه الهمم ومعدش بقى المسألة القديمة والتفرخ بقى والكلام ده وتعمل ايه وتلاقي اليوم ما فيش على ما تشتغلك خمس ست ساعات ولا حاجة عشان تكف وجهك عن السؤال والكلام ده بترو بتروح البيت يا دوب عشان تحضر كلمتين عشان عندك درس هنا ودرس هنا ودرس هنا, هنا وعندك اولاد وعندك زوجة وعندك علاقات اجتماعية اصهارك حصل عندهم حاجة لديك تروح تواسيهم حصل فرح لازم تكون أول الحضور حصل مش عارفية يعني حاجة ما هي لن تجد وقتا لتتنفس فيه يبقى أنا في الحالة دي أقدم الأهم بقى أنا في البلد دي عندي جماعة من الأشاعرة بس عندي جماعة ما تريدية عندي جماعة من الجهمية عندي جماعة من المرجعة أشوف مين بقى اللي له شوكة الأول عندي ثلاث جماعات ثلاث فرق مين اللي بديه الأول النشيط اللي واقف لي اللي عمال ينافسني اللي عايز ياخد مني اللي اللي انا علمتهم الذي يثير الشبهات ممكن ما يبقاش فرقه بقى راجل مثلا مش فرقه بال بال المعنى المعتاد يعني ممكن يكون راجل علماني مش عايز الدين اصلا ويروح على كتب العلماء ويطلع لك الايه مواضع الاختلاف فيها ويقوم ناصرها على الناس والناس ما تقراش وانت فاكر كل الجماعة اللي بتكلمه في الجراد والمجلات دول الكلام اللي بقولوه لم يقل قبل ذلك قيل والعلماء شابعوا رد عليه كما واتوا ببنيانهم من القواعد بس ما فيش حد بيقرأ يقول لك ازاي يا أخي يعني واحد عمل مقالة كاملة يقول لك هل السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي نعتاه الله عز وجل في القرآن بذلك هو النبي الذي في كتب الحديث يعني هالنبي اللي في القرآن هو النبي اللي ما بيت الحديث ويجيب لك حديث يقول لك حديث في البخاري النبي صل الله عليه وسلم كان هينتحر في البخاري فعل لكن هو مش فاهم حاجة ال الحديث حديث الرؤيا الصالحة كان النبي وهذولك لما النبي الله عليه وسلم كان في غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وفجئه الوحي وقال اقرأ لما أنا بقارئ الآخر الحديث الذي تعرفونه جميعا البخاري في كتاب التعبير أتى بروية معمر بن راشد عن الزهري وأتى بروية عقيل بن خالد فيما أظن كمان بس كان اللفظ في كتاب التعبير لفظ معمر أما سائر أصحاب الزهري فلفظهم ليس كلفظ معمر إنما مختصر على حسب بقى ما هي الاختصار ممكن يكون شديد ممكن يكون قليل ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان يأتي قمم الجبال يريد أن يلقي نفسه من على قمم الجبال فيتبدأ له جبريل عيسان فقل إنك على الحق فيكفه فيقولك إزاي بقى والمنتحر كافر هو يلقي المنتحر كافر إزاي بقى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ليعلم الناس الهدى لما يقع في مثل هذه المحنة ما إليش غير ينرح ينتحد ويرمي نفسه على قمة الجبل البخاري لما ذكر القصة دي هو روى الحديث بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة إسناد ذهب خالص يروي يونس بن يزيد وعقيل بن خالد ومعمر بن راشد وجماعة من أصحاب الزهري عن الزهري عن عروة عن عائش الحديث كله لما قال البخاري يقول الموضع ده فلما فتر الوحي كان يأتي قيمة شواهق الجبال ويريد أن البخاري قال إيه؟ قال قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قيمة شواهق الجبال ويريد أن يتغذي يبقى البخاري ميز ولا لا في الحديث الأولاني قال لك الزهري عن عروة عن عائش فلما يجي في الموضع ده بالذات الكلمة دي بالذات يقول لك وقال الزهري وبلغنا هو الزهري صحابي ده الزهري من صغار التابعين من صغار التابعين الذين أدركوا من الصحابة قلة زي أنس بن مالك وغيره فلما يكون الزهري يقول وبلغنا يبقى إحنا لما نحب نخرج الموضع ده نقول ورواه الزهري بلاغا بلاغا يعني قال وبلغنا يعني بين الزهري وبين الرسول صلى وسلم في الحديث ده كم واسطة اتنين عروة وعائشة طب الزهري جابت كلام ده منين يبقى المفترض أن هذا الجزء ليس على شرط البخاري أصلا لأن شبط البخاري الحديث المتصل الإسناد إنما ده منقطع بينه وبين الزهر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أين لاهو هذا عشان كده العلماء يوم ضعفين الزيادة دي ولا كده ينبتثون هو بقى ييجي بقى طنطن العالم كله يقول لك افتح البخاري ويعرض أيما موجود في البخاري يقول إزاي البخاري يجيب حاجة زي كده لكن دي فيها صمعة عشان كده ليس هناك أفسد على الكتب إلا من دخول غير أهلها فيها لأن كل واحد من أصحاب الكتب له اصطلاح وله طريقة في تصنيف الكتاب فلما يجي إنسان لا يعرف شيئا عن شرط صاحب الكتاب قطعا هيلبخ وقول هذا الكلام والنهاردة لما حتى في الدنيا أنت لما تكون داخل على مصنع ما أنتش عارف أي حاجة فيه ليه تسكينه كده وانت منزله ظنا منك إنها إيه حاجة كده طلعة طويلة كده منهاش معنى ها قمت منزله عشان تستوي بالحيطه ايه اللي يحصل للمصنع هيولع طب انت يا ابني ايه اللي خلاك تدخل في الاله والله لقيتها كده شارده كده ومنظرها غبي فقلت ايه أسوها بالحيطة بالحيطه انت مش تعرف الاول المصنع ده بيشتغل ازاي ها او يدخل عايز يعمل استيراد وتصدير وتابع وماعدا الدكه المكتب بتاع بالمصنع المصنع واقعد في مش عارف ايه ده طب ايه انت عارف شرطه هو انت عارف بيتاجر ازاي هو انت عارف طريقته كيف هي ده زي أي حاجة في الدنيا. هذا مش دارس للكتاب لا يجوز له أن يتكلم عن الكتاب أربه. لو في إنسان بيحترم نفسه يعني لا يفضح نفسه عند أهل العلم بهذه الطريقة. وخد بقى معظم الاعتراضات تكون بس دي. لا يعرفون شرط صاحب الكتاب ويدخل يلزم صاحب الكتاب بأشياء هو هي لا تلزمه. فيبقى أنا بدي عندي بقى. البدعة القريبة البدعة القريبة او الفرقة اللي بيعكسني اشوف ما هي عدته واجبها وادرسها وتدرس البدعة من كتب اهلها مش من كتب اللي بيردوا عليهم خلي بالك من الكلام ده لانه الكلام ده نفيس انا عندي المرجقة شيخ الاسلام ابن تامية مثلا بيرد على المرجقة يجيب في الشبهة ورد عليها ما تاخدش كلام المرجئة من كتب شيخ الإسلام إنما تاخدها من كتب مين؟ من كتب المرجئة أنفسها ليه؟ لأن عادة اللي بيرد لا يستوفي كلام المردود عليه إنما يجيب خلاصة الكلام فكل ما تيجي تقول له أنتم تقولون كذا لك لا ما بنقولش كده ده احنا قولنا في المسالة كذا وكذا وكذا وكذا وكل أنت إنما أخدت الشبهة من كتاب حد من ألف سنة بيرد ما هو أنت ما دخلتش في كتب اهل البدع الا بعد ما ايه تمتنت في عقيدته مش تبقى كده زي ورد النيل ها مالوش جدر وتطلع عز التنظير للفرع المبتدعه لا هيسرقوك هياخدوك زي مالك بدي دينار كده واحد لص دخل ايه نط من الجدر من البيت عنده عايز يسرق بقى انت مش غير مالك ده مالك ده رأس ماله الافلاس ما عندوش حاجة بالدنيا خالص فمالك شافه ساب يا أخو دي المسكينة ده يمكن حال مالك يصعب عليه يسيب لورشين ولا حاجة قاعد يلف, يلف يلف يلف يلف لما نقاش أي حاجة عايز ينط تانو ويطلع فناداه مالك قال له لم تجد شيئا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة قال له اه قال له تعالى وقام واخده ايه الفجر إلا وش الفجر كده أمو أخذك وراح يصلي الفجر لم يكن معادة ملك ابن دينار أنا ذاك أنه حد معاه كان دايما ليجل واحد لو جايب واحد معاه فبولوا له من هذا قال جاء ليسرقنا فسرقنا وانهاردة انت داخل منتش, منتش متمتن في عقيدتك يشككك في العقيدة بتاعتك وفي ناس من أذكياء العالم وقعوا في البدع. وقع في البدع أبو المعالي الجويني والجماعة دول من أذكاء العالم ومع ذلك في آخر حياته ندم على عمره الذي أنفقه في الصد ضد أهل السنة والجماعة وقال ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور أبقى زي جدتي البصمجية اللي ما تفهمش حالي اللي تعرف إن ربنا في السماء وخلاص. ما تعرفش بقى شقشقات المتكلمين ربنا عز وجل بينزل للسماية الدنيا طب إذا نزل هل يخلو منه العرش طب أنت مانا لا. هو جسم كالأجسام لك ما إذا نزل من على العرش العرش هيبقى عليه مين لا يلزمنا هذا الكلام إنما دي خصائص خصاصة لأجسام أنا الآن أعد على الكرس سبت الكرسي بقى الكرسي فاضي لأن أنا جسم فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يلزمني هذا السؤال اصلا يجي يقول لك طيب بينزل في الثلث الاخير طب الدنيا كلها ليل ونهار يبقى الانسان مش هيطلع يعد على كرسي خالص ليه إحنا عندنا الثلث الاخير عند الامريكان والكلام ده بالنهار احنا بالنهار عند الامريكان بالليل ها يقول لك اذا هيفضل الاخير طب وانت دخلك في هذه المضايق اصلا نحن نعتقد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الاخير وخلاص لكن أنت مش مش ما فيش في دماغك أيوه المبتدع إلا صورة الجسم ده اللي في الدماغ أنت جعل الله جسما ها فيوم ي ي ياتمنى أبو المعاوي إنه في آخر عمره يبقى زي جدته البصمة جاي لأنه كان رجلا كما قلت لكم من أذكياء العالم لكن الذي لا يتبع الطريق الصحيح طريق السلف الصالح يشقى بذكائه يشقيه الله عز وجل بذكاء إذن سأدرس بعد ما أتمتن في منهجي وعقيدتي والكلام ده أدرس أية نحلة في شباب غلبان لا درس ولا عارف أي حاجة في العقيدة بتاعته يدخل لي على النت علشان ينظر النصارى النصارى اللي ليه أنت عايزة ننظره وإنت تعرف إيه في دينك أصلا عشان تروح تنظر وحتنظر مين؟ واحد لا تعرفه إيه ما هي قيمة هذا؟ يقول لك نظر الشيعة طب أنت ماذا تعرف في عقيدتك؟ وماذا تعرف في عقيدة الشيعة؟ هل قرأت مثلا عقيدتهم الكتب الأصلية والكلام دوت حتى تدينهم بالكلام اللي هو في مراجعهم؟ مثلا لا ما عندوش فكرة عن قصة بيه فبتحصل مشاكل ابن حزم لما كان بيرد على الأشاعراء وقع في بعض المسائل الأشعار فالله لا نقول بهذا ابن حزم أخذت من كتب إيه؟ الذين ردوا على الأشعار فالله نحن لا نقول بهذا فإذن بعد ما تتمتن شوف بقى في بلدك من أو لا بقى إن أنا أرد عليه اللي واقف حجر عثرة في سبيلي مش واقف حجر عثر اكسب أرض طالما أنه ساكن اكسب أرض. ها؟ وجيش الناس ولمهم عشان يبقى في رأي عام وأنا جربت شيء من هذا في بعض سنوات الدعوة الأولى يعني. أول ما جيت هنا وقعت في خطأ ما فتعلمت منه فلما كانوا يدعوني إلى أي بلد من البلدان أسأل عن الدعوة في البلد مين اللي مسكها الجماعات الموجودة في البلد يقول لجماعة كذا هي اللي طفع السطح وجماعة كذا اللي على السطح فهم أنا إيه أظبط حالي بحيث أنني لا أصطدم بهؤلاء الجماعة في بداية عهدي بالبلد لأن في واحد من إخواني الفضلاء يعني المشايخ راح هناك وما خدش باله من قصة دي رجله من بلد. وقيلت لي هذه الحكاية على سبيل الحكاية وأنا بنحكي فمن ضمن الحكاوي إيه أو كلام ماشي المسألة دي استوقفتني لما دعاني الإخوة في هذه البلد إن أنا أذهب إلى هناك وظللت نحو أربع سنوات خمس سنوات لا أذكر كلمة السلف الصالح ليه لأن الجماعة الموجودين في البلد آنذاك ما بيحبوش سلفيين ولا كلمة السلف ولا أي حاجة إنما كنت أقول لي القرون الثلاثة الأول اللي أنا دايما نقولها على لساني كده خلاص القرون الثلاثة الأول والله إحنا كمان زيك إحنا يعني هنتبرى منهم ده هما أصل الإسلام فبقينا متفقين على كده خلاص اشتغلنا بقى طالre خمس سنين تقريبا واني حصل مشكلة في البلد مشكلة دعوية ما بين هؤلاء اللي هم في البلد وما بين إخواننا اللي هم بيسمعوا لي وحايد زكاة وكان لابد, لابد من التسمية انت مين بقى اظهر وبان عليك الأمان إنس واللجان تروا يا جماعة المذهب الذي دعوتكم إليه منذ خمس سنوات أنتوا شايفين نسميه إيه؟ أي حاجة عايز سميه الدعوة الإسلامية عايز سميه أي حاجة تعجبك يعني لكن مهما اختلفنا في التسمية ممكن نختلف في المنهج قالوا لا قلت جميل فلنسميه باسم عريق قديم مشهور على وهو الدعوة السلفية ولا في حبي يحب يبدل الاسم على مذاكه عايزين تبدلوه؟ أنا مش أقول لك حاجة لكن لما يكون اسم قديم بيبقى المستمع مش محتاج يقول لك أنت إيه؟ عصرانا لما أقول الدعوة الإسلامية تدعوكم إلى حضور كذا واحد يقول دعوة الإسلامية دي بتتبع مين دول؟ ها؟ ما كل دعوة الإسلامية لكن مثلاً لو أقول الدعوة السلفية تدعوكم إلى كذا منطبع في كل الأذهان الدعوة السلفية تطلع إيه؟ فانا لما اخد مصطلح او اخد اسم معروف لدى الجماهير مش هقعد اعمل مذكرة تفسيرية للاسم وانت على طول خلاص عرفت القصة من العنوان يبقى كده احنا استرحنا فالاسم لما يكون مشهور وعريق ده حتى في, في زمان الناس حاجة اسمها العلامة التجارية لما مثلا شركة مثلا ناشونال باناسونيك اي شركة من الشركات دي لما تحب تبيع الشركة بتبيع الاسم ولا بتبيع الاماكن بتبيع الاسم الاسم هو القيمة كلها والرمز كله هو الاسم منين ما تروح اي حاجة ها؟ عايز مثلا اي مياه غازية ولا بتاع اميراندا اي حاجة من الحاجات اللي زي. مكتسح والناس كلها بتشرب والكلام انت اشتريتها بملايين عشان اسمها قمت جاي معبيها ما يبسك بس من غير ما يكون في طعم واشتغلت والكلام ده ايه اللي يحصل لك هتوقف خلاص الاسم هيضيع يبقى أنت كنت شغال بالاسم فدي العلامة التجارية فإحنا حتى لا في دعوه ولما جيني يقول دعوه السلفيين خلاص ما فيش اي اعتراض ثم يا جماعه عندكم اعتراض على الدعوه السلفيه لا ما عندناش اعتراض قلت له انا الدعوه السلفيه انا اللي كنت مش انا يعني انا اللي كنت ادعوكم ليه بقى لي خمس سنين هو الدعوة السلفية حد عايز يطلع منها قال له لا مش حد عايز يطلع منها خلصت القصة وانتهت الفوضى في البلد وخلاص ما عادش في غير دعوه السلفي. طب خليني دخلت من أولها بقى وأعد أشاير الراية بقى الدعوة السلفية ومش عارف فيه ورايح يمين وشمال كان إيه اللي يحصل كان رحي ها وما كانش لسه لي رصيد ولا حد يعرف حقيقة الدعوة ولا الكلام يبقى أنا ممكن أؤخر وده المثل ده يضاف لحكمة الداعية الداعية إلى المذهب وهناك حكاية كنت حكيتها وقلت أنا مش عارف اسم صاحبها ففي واحد مشكورا من السعودية أرسل لي اسم صاحبها كان عالم من العلماء لكن بكل أسف ما حفظتوش بربا لما آآ آآ هذا العالم الفاضل الحكيم ذهب ليستشفي في تركيا كان مريضاً فخير ما بين إنجلترا وما بين تركيا قال لك أرح تركيا فيها مساجد وفيها أذان وبتاع والكلام. فنزل في مستشفى كان بجانب المستشفى مسجد كبير فعن عادة الـ الـ الـ الأهل الخريج يلبس الغطرة وفوها العقال والكلام ده نزل أول مرة صلى في المسجد وإذا الإمام عمل يشتم فيه في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تحذروا الوهابيين والكلام ده زي القصة اللي حصل النهاردة في بعض الجرائب يقول لك الجماعة المشايخ اللي هم أنا وإخواني المشايخ نقلنا الإسلام السعودي إلى مصر لأن <تصفيق> الإسلام عندنا أزهري في مصر هو يقولوا كده الإسلام أزهري فهما قالوا لنا الإسلام السعودي الوهابي المشعرفي الكلام ده ويرميك بلي بالتهب فلما شفه إيش محمد دعم الوهاب قرر في نفسه إنه هو مش هينزل بالعقال ولا بالغترة وينزل كده من فبدأ يقترب من الإمام ويتحبب إليه وقول له أنا جاي بقى هنا وأحبيتك ومقال بتفتح لك كلام من هذا القبيل واحد يقوله ثم دا كده أقول لك يا أخي ما هو يجوز الكذب من الحرب ما هو ده نوع من أنواع الحظ نوع نوع الجهاد يعني فالمهم قال له وإيه أسئلة والرجل يجاوبه وما يهموش جاوبه صح صحة ولا غرض المجدين مشكلة بعد مضي مثلا بضعة أسابيع أجب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وأطع الجلدة الأولى والأخيرة وخلى الكتاب بلا عنوان ورح قال له أنا الحقيقة في واحد أعطاني هذا الكتاب واللي أقرأ فيه فأنا عايز أ... عايز قلت اديهولك انت عشان أنت شيخي وعايز تأكد لي صحة المعلومات اللي فيه هل الكلام اللي يقال فيه ده صحيح ولا غير صحيح إذا قلت لي اقراها اقرا قلت للمهرمي طبعا كتاب التوحيد ما فيهوش غير الايه والحديث وما يؤخذ من الايه وما يؤخذ من الحديث الرجل قرأ الكتاب قال له بعد كام يوم كده قال له جميل أو ما فيش اي مخالفات ولا في حاجه ولا في بتاع هنا فجر الرجل قنبلته وقال له هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتن فيه وبتقول احذره الوهابية وحذره كذا وحذره كذا الكتاب ده انت نفسك قلت انه ملكش عليه اي ملاحظات فاسقط في يد الرجل لانه ورث العداوة لم يتحقق انما ورث العداوة خلاص زي كتير من الناس ما بيرثوا العداوة للمنهج الحق لمجرد ان الجرناندة ضد والجرناندة ضد والمجلة ضد والقلال الفضائية ضد فهو عمل يسمع لكل هذه المقاومين وما لا يعرف شيء عن ملكه. الرجل قال له خلاص حسي أنت كده أنت كده فتحت عني وأنا لا يمكن أتركك بقى. أنت بقى لابد أن ترشدني وأن تعلمني وكذا. بعت هناك تعلم ورجع دعية إلى الله سبحانه وتعالى. ده تصرف حكيم ولا لا؟ تصرف حكيم؟ لأن هو النهاردة لما يجي يدلوا الكتاب كده ومكتوب عليه العنوان والاسم والكلمة حيوما ريم يفش؟ احذروا هذا الوهابي احذروا كذا احذروا كذا. فيبقى إذن اللي اللي اللي لابد أن أن أنظر إلى البلد. التي أنا فيها وأنظر إلى البدع وأقيمها تقييما صحيحا بدون تشنج ولا تعصب عشان أعرف من الذي يستحق الرد واحد ساكت ساكت ما بيعونش أي حاجة سيبه الدور مجاش عليه ما قلتش سيبه يعني سيبه لا بس دوره مجاش أنا هاخد إيه أبو إيه طويلة الأول وبعدين أخد وراه واحد وراه واحد وراه واحد وابتدي أقلص البلد كلها طبعا من طبعا إلى كيازة وتحتاج إلى حكمة وده اللي احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم فيه فيما يتعلق بالدعية وصفات الدعية النبي عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس ان منكم منفرين في ابناء كثيرون كرهوا اباءهم في الالتزام ويجي يقول لي ابو يصفت وابو يناعت وابو يعمل فيه والكلام ما عدتش بسدق الشباب اقول لي يا بني انت سفير سيء لهذا الدين تصور ان هو لما التزم بقى هو وابوه راس براس وعايز يعلم ابوه تعلمه بقى الدين وتعالى عمل كذا بقى ما تنساش ان انت في اي مراحل المراحل بالنسبة لابيك عين انت ابنه فما تجيش تتمعلم عليه وتعمل عليه استاذ في بعض الاباء يستنكفون من هذا غاية الاستنكار ان شاء الله تكون انت شيخ الاسلام حتى هو الجينات اللي جواه من بتاع الركائز شخصيته ترفض بس هذا الكلام بنت انت لابد ان تكون حكيمة مش لازم انت تقولها ممكن تديها لصاحب ابيك اللابوك بيحبه اول هو اللي يتكلم نيابة عنك مثلا يبقى دين مقبولة شوي ابوك مثلا قال رأيا خطأ في مجلس ما تصححلوش في المجلس لان كده تعتبر ايه اللي عند ابيك ما يقبلهاش أبوك بيقول لك شيء مباح تعال يا ابني أقف معايا في المحل شوي لأن أنا صحيتي تعبانة ومقدرش أقف لازم أنت إيه أنا علمتك وكبرتك تعال أقف معايا شوي لا يترك أبا عشان يطلب العلم لا لا أبوك من طلب العلم طب ما توائم ظروفك ترضي أباك لأن دعوة منه هتفتح لك السكة اوعى تكون متصور لما تروح عشان تطلب علم النحو الصرف والمتاع والكلام ده. وأبوك ساخط عليك وهطلبونك شيئا في استطاعتك وهو مباح إنه سيبارك لك وطبعا لما أقول للأب الأم معاه يعني مش الكلام برضو الأب والأم حق الأب والأم فيبقى كثير من الشباب كان منفرا وفي نفس الوقت كثير من الشباب لم يتبنى هذه الدعوة أي واحد فيكم سكن في عمارة طب ما كنت تخلي دي هي جهدك وهي حياتك كلها قل أنا لن أدعو أحدا إلا العمارة اللي أنا فيها لو كل واحد استطاع أنه يدعو العمارة اللي هو فيها كانت الدنيا تمانة انتزاء لكن سايب جاره واللي فوقه واللي تحته والكلام ده لماذا لا تتحبب إليه بأي وسيلة أنت رجل بتتصدق مثلا تصدق على الجماعة اللي في العمارة رجل ساكن معك في العمارة تخد له مثلا أماشا تخد له إزاز تعطر الكلام ده تقبله وتسلم عليه باحترام وحضرتك وسيادتك وشعر فيه والكلام ده وأنا الحقيقة هي يعني تعزكي بعطر كده فقولت أديل مين أديل مين أدي الحياة بحبك وقفزت الصدري ومش عارفيو هدية مني لكم مش عارفين وإقبالها مع قلتها معها مش عارفيو مأمرك أكبر من كده أنا وأنت اللي بتقول الكلمتين دول مش خدت قلب ولا بخدش قلب هو كمان هدية في هدية في مش عارفي الكلام ده خلي العمارة ده شغلت بعد ما خلص العمارة بتاعتي أروح لين اللي جنبي أشتغل كده. لحد ما خلص الشارع الشارع ده تقفل علي بقى بقى بتاعي يبقى انت كده نجحت نجاحا باهرا ودعوة ساكنة. ها عشان بس واحد يقولك اصلا كل ما روح مش عارفه ايه بوضوا علي ورجعوني ها؟ كل ما روح مش عارفه نزولي في الكمين ومع روح اجيبي والكلام طب انت اذا كنت خايف طيب العمارة يا سيد والشارع اللي انت قاعد فيه وهي دعوة ساكنة ولطيفة وخفيفة وجارك يعني برضو يعرفك يعرف أنت ابن مين والكلام ده ويققرك فشوف يعني مفيش, مفيش عندنا خطة ماشيين كده بالبركة أي واحد في قرية من القرى إزاي ما ياخدش القرية كلها في عبه لو عنده زكوات عنده صدقات عنده ميت تحنن على الناس الغلاب وكما سنذكر إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم <تصفيق> قصة يوسف عليه السلام ناخد منها لمحه كده كيف صار على قبة الخزانة في مصر وهذا برضو درس لابد أن نستفيده أنت متهم على كل الترابيزات في العالم بالإرهاب كل ما يعملوا مؤتمر حتى دول الثمانين اللي شغلين في الصناعة والكلام ده أول ما بيعودوا الإرهاب ملف من الإرهابي أنت إن شاء الله تكون أفت عظم على سرير طالما أنت ملتزم بدينك أنت إرهاب العالم كله مصنفك كده فطالما أنت مصنف هذا التصنيف إرهابي فمتشتغل التزم بقى بدينك والتزم بحدود ربك سبحانه وتعالى ولا تتجاوز حدود الله عز وجل في شيء من هذا وهو نصر يعني تحدى لدأنك ليه بقى ما خلاص انت خلاص تصنفت وعرفنا التصنيف دعوة فلو كل واحد الدين عنده عبارة عن هم كأنما نزل له وحده وقيل له انشر هذا الدين لو انت اعتقدت في الجزئية دي واعتقدت أن الدين نزل لك وحدك والمفترض أن تنشره في العالمين أنت لن تكف عن الدعوة هتلاقي لك قضية كل ما توجه وشك لابد أن تجد لك قضية إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم هنتكلم عن صفة أو بعض صفات الداعية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.